لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قراني يا هبه الالهي الانساني يا طيور ترى يصب في جناحي لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قران طوق الحلوه سيرتني على طريق نهجك الصحيح وانت ام واب لروحي وبلسم تعشق جروحي انكمت لا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قراني يا هبته يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قراني منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرا وانني كوكب سابقا من الظلام فيك مستجير شفاء الله يا قراني يا هبه اللله بالانسان يا يوم ترى في جنان لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قراني اتلوك في الفجر وفي المساء تسعى اليك العين بالبكاء انت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمه السمائي يا ما لي على المداكاني فيك شفاء الله يا قراني دليل للانسان يا, يا كوثر يصب في جناني جنا جننا فيك شفاء ما هي في أنت أنيس ساعة سر نجاح فيك أنت دليل القلب للنجاتي يا ناصري إذا البلد حاني فيك شفاء الله يا قرآني يا عبده يا كيف ترى في جنابي لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء ما هي قراني وحب آل المصطفى اتانا منك عن حيرة القلوب قد أغنانا الى طريق, إلى طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قراني عبده الاله الانسان يا لو صب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى kisha fa oma hiya